ثم قال المؤلف والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام فقوله وبما لا تصح إلا به عرفه بايش ما تصح فروع الشريعة إلا, إلا, بالإسلام إلا بالاسلام إلا بالإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أولاً قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تطلح إلا به وهو الإسلام التعبير هذا فيه نظر التعبير الماثل هنا فيه نظر لماذا؟ لأنه يفهم من كلامه أنه يفرق بين الإسلام وبين فروع الشريعة والحقيقة أن هناك تلازم بين مسمى الإسلام وبين فروع الشريعة فهل يعرف الإسلام؟ بلا شريعة نعم هل يعرف الإسلام بلا شريعة هل هناك شيء اسمه إسلام فقط ثم هناك شيء اسمه فروع شريعة الإسلام المتبادل إلى الذهن هو كل ما جاء في الشريعة هذا من الإسلام لكن نعتذر للمؤلف ونقول إنه أراد بالإسلام هنا النية أراد بالإسلام هنا النية لكن يحصل إسكال آخر إذا قلنا عن فهل النية تصف من الكافر؟ هل تصح من الكافر؟ لا تصح من الكافر لكن نقول اشترطنا النية في العمل وهذا كافر فلو جاء كافر صلى بنية انها صلاه لا تقبل لكن نقول نيته هذه مفتقره إلى الإسلام فلما كانت مفتقره إلى الإسلام ونحن اشترطنا النية أتى شرط شرط الإسلام فكان من هذا الباب من باب الثلاث فكان كلام المؤلف هنا من باب من باب التلازم طيب هذه مساله مشهوره وهي هل الكفار مخاطب بفروع الشريعه او ليسوا مخاطبين يعني الله سبحانه وتعالى يقول اقم الصلاه طرفي النهار وزلفى من الليل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم نعم فامر بالركوع والسجود واقيموا الصلاه واتوا الزكاه نعم وأدم الحج والعمرة لله هذه الأوامر تسمى فروع شريعة أو بمعنى آخر نقول إن فروع الشريعة لا تخلو إما من أوامر أو نواه إما أن يقول الشارع افعلوا كذا أو يقول لا تفعلوا كذا نعم إما أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا ففروع الشريعة لا تخلو إما من أمر أو أو نهي إما امر او نهي هذه الأوامر التي نسمعها في القرآن والسنة هل المخاطب بها فقط المؤمنون او ان الخطاب يتوجه إلى المؤمنين وإلى, وإلى الكفار هذه مسألة خلافية هذه مسألة. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وأشهر من خالف في ذلك من خالف الجمهور هو أبو حنيفة رحمه الله وقال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وذلك لامرين وذلك لامرين اما ان نقول انهم مخاطبون بفروع الشريعه قبل اسلامهم فكيف نخاطبهم بشيء وهم كفار ولا يصح الاتيان بالعمل الا بالإسلام؟ قلنا ان الكافر مخاطب باقامه الصلاه وايتاء الزكاه نعم فلو فعلها الكافر هل تصح من هل تصح لا تصح هذا معنى كلام ابي حنيفه يقول اما ان يكون الخطاب قبل اسلامه فنحن نعلم انه لو اقام الصلاه قبل الإسلام فانه لا يصح اسلامه لا لا تصح منه أو يكون الخطاب بعد اسلامه ونحن نعلم ان الكافر اذا اسلم فانه لا يقضي لا يقضي ما فاته لا يقضي ما فاته. وحجه ابي حنيفه هنا له وجه من النظر مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا وهناك قول ثالث وسط بين القولين قالوا انهم مخاطبون في النواه في الاوامر دون دون النواهي أو في النواهي دون في النواهي دون الاوامر مخاطبون في النواهي دون الاوامر والذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع مخاطبون بفروع الشريعة ويستدلون على هذا بقوله تعالى عن الكفار ما سلككم في انتقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نخذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى تلك الحين إلى آخر الآيات نعم هذه الكفار بينوا أن سبب دخول سبب دخولهم النار هو عدم إقامة الشرات وكونهم يقضون مع الصائدين وكونهم يكذبون بيوم الدين وغير ذلك فالجمهور يحتجون بهذه الآية ولعل الأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى الصواب هو أن هذه المسألة لا ثمرة لها في الدنيا هذا الخلاف لا ثمره له في الدنيا سواء كنا مخاطبين إنهم مخاطبون أو كنا إنهم غير مخاطبين هذا لا اثر له في الدنيا فالكافر كافر الجادر كافر والمسلم مسلم فعل أو لم يفعل فهو ايش كافر لكن يقولون ان الثمرة متحصلة في إيه في الآخرة إن الثمرة متحصلة في الآخرة فعلى قول من يقول إنهم مخاطبون بالنهي بالترك فيكون الكافر الذي زنى وسرق وشرب الخمر نعم أشد عذابا من الكافر الذي لم يزني ولم يسرق ولم ولم يشرب الخمر هذا معنى كلامه فيقول إذن الاثر متى يكون الاثر يكون الاثر في الاخره فقط يكون الاثر في الاخره وما مضى ذكره الناظم في قوله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذالجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وفي الذي بدونه ممنوعة